الحمد لله وصلاة والسلام ورسول الله محمد وصحبه ومتر العام بإحسن الله ومدين أما بعده الله يبركك شيخ وسامة هذا صاحب حاجة لو شفته وشفته موضوعه الله يتمنى جاك الله وغيره ثم أما بعد بالنسبة للسلم الوصول يعني إن شاء الله تعالى في الأوقات اللي بتيجوا فيها بدري اللي بييجي جبل المغرب شوية علي وبيسمع لزماله سمع لزماله سمعه البعض إن شاء الله تعالى الأبيات انتهينا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى وأنه الرب الجليل الأكبر الخالق البارئ والمصور باري البراية منشؤ الخلائق مبدعهم بلا مثال سابق الأول المبدي بلا ابتداء والآخر الباقي بلا انتهاء الأحد الفرد القدير الأزلي الصند البر المهيم العلي إلى آخر ماذا كان رحمه الله تعالى قوله الأول الأول المبدي بلا فدائي والآخر الباقي بلا انتهاء في سورة الحديد وردت هذه الأسباء الأربعة في سياق واحد هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وأحسن ما تفسر به هذه الأثمان الأربعة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان يأمر الصحابة يأمر الصحابة إذا أتى الواحد منهم مضجعه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 أعود بك من شرق كل شيء أنت آخذ, آخذ بناطيته ألهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقضع عنا الدين وأغننا من الفقر هذه من الأذكار المشروع عن النوم حديثة بذريرك صحيح مسلم ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الأسماء أربعة بما سمعتم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء ابن القيم رحمه الله تعالى له في طريق الهجرتين كلام طويل حول هذه الأسماء الأربعة ولا أدري هل نقرأ الكلام بطوله أم نجتزئ منه بما يناسب الوقت وكلام من طيب نقرأ أيضا لا فرأ منه بعضهم الأول والآخر والظاهر والباطن أنت بأثبارك مخلوقا أنت لك بداية ولك نهاية ولا لا يعني لك اول وآخر يناسبك صح حتى في في لغتين الذري لما حد يكلمك انت اخرك ايه طب انت شوف اخره ايه كلام نقول ابن القيم رحمه الله تعالى في ضمن كلام طويل مهم يقول واعلم أن لك انت اولا واخرا وظاهرا وباطنا بل كل شيء فله اول واخر وظاهر وباطن حتى الخطرة واللحظة اللحظة اللي هي ايه نظرة العين جمعها لحظات او لحظات تسكن الحياة قل حتى الخطرة لها اول واخر واللحظة نظرة والنفس وادنى من ذلك واكثر فأولية الله عز وجل ثابقة على أولية كل ما سواه فأولية الله عز وجل ثابقة على أولية كل ما سواه وآخري وآخ وآخ وآخ وآخ وآخري وآخري وآخريته, وآخريته ثابتة بعد آخرية كل ما سواه فأوليته سبقه لكل شيء وآخريته بقاؤه بعد كل شيء وظاهريته سبحانه فوقيته وعلوه على كل شيء ومعنى الظهور يقصد العلوم وظاهر الشيء وما على منه وأحاط بباطنه قال رحمه الله وبطونه سبحانه إحاطته بكل شيء بحيث يكون أقرب إليه النفس وهذا قرب غير قرب المحب من حبيبه هذا لون وهذا لون قد تكون من حيث العموم قد تكون أولية من حيث الزمان وقد تكون أولية من حيث الرتبة يعني لو فرضنا أمير ووزير من حيث الزمان الوزير مولود الأول وزير أكبر من امير في السن فردين ثم من حيث الرتبة مين بيكون الأول الأمير صح؟ حيث الرتبة أو المنزلة بيكون أول حتى لو أن الوزير سابق من حيث الزمان فالأولية قد تكون أولية الزمان وقد تكون أولية الرتبة المنزلة وقد تكون أولية مانية بالنسبة يعني إزاي واحد الآن طالع من السمبلون راح المنصورة تقول له هديك البجل البجلية الأول وبعدين شاوة بعدها راجع من المنصورة في جشاوة الأول وبعدين المجلية بعده فهي أولية مكانية لكن بالنسبة إلى شيء آخر فقد يكون هذا الأول بالنسبة إلى شيء آخر هو الثاني والعكس أولية الزمان أولية الرتبة والمنزلة أولية المكان إلى غير ذلك من أنواع يذكرها العلماء في الأوليات الله عز وجل له من معاني الأولية التي تليق بجله علىها فهو سبحانه أول لم يسبق بزمن سبحانه وأول لم يسبق بشيء سبحانه لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول فأنت الأول اللهم أنت الأول فليت قبلك شيء سبحانه من حياة المنزله الله عز وجل أول ومن معاني العلو علو الشأن علو الشأن وهو أول سبحانه لحيث الشأ المكانة هذا يتقى مع معنى اسمه العلي في نوع من أنواع الألو الذي هو ألو الشأ قال رحمه الله تعالى فمدار هذه الأناء الأربعة على الإحاطة قال وهي إحاطتان زمانية ومكانية فإحاصة أوليته وآخريته بالقبل والبعد هذه زمانية فكل سابق انتهى إلى أوليته يعني الله عز وجل أسبق منه وكل آخر انتهى إلى آخريته يعني الله عز وجل بعده فذلك قال وأنت الآخر فليس بعد شيء قال فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل والأواخر سبحانه سبحان هذه تثمر عند العبز أنواع من التعبد والتقرب إلى الله عز وجل كل ما يطرأ عليك مثلا من مكروه تريد دفعه تلجأ إلى الأول الأول الأول وتلجأ إلى الآخر لأن الله عز وجل إذا أحاط بكل أول وكل آخر من الأشياء والموجودات والمعاني فإنه يحيط سبحانه بحاجتك كل ما يطرع عليك وهذه معاني كما ينفر ابن القيم يصعب التعبير عنها يصعب التعبير عنها وربما يأتي كلامه إن شاء الله تعالى قال رحمه الله وأحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن فما من ظاهر إلا والله فوقه وما من باطن إلا والله دونه يعني الله عز وجل أقرب إليك من كل شيء يعلم باطن أمرك يعني أنت لما تذهب لشخص لتستعين به في دفع كربة تحتاج تشرح له حالك تحتاج تشرح له حالك الرد غني عن هذا الصحيح أقول لا لأنه الباطن ليس دونه شيء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 ودنا من كل شيء ببطونه فلا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا يحجب عنه ظاهر باطنا بل الباطن له ظاهر والغيب عنده شهادة والبعيد منه قريب والسر عنده علانية قال رحمه الله فهذه الأسماء الأربعة تشتمل على أركان التوحيد فهو الأول في آخريته والآخر في أوليته والظاهر في بطونه والباطن في ظهوره لم يزل أولاً وأخراً وظاهرا وباطناً سبحانه قال رحمه الله والتعبد بهذه الأسماء رتبتان والتعبد بهذه الأسماء رتبتان إذا أردت توثق هذا في طريق الهدرتين في نهو صفحات منه قال رحمه الله والتعبد بهذه الأسماء رسبتان الرسبة الأولى أن تشهد الأولية منه تعالى في كل شيء يعني نحن اليوم لنا فقط نقرأ كلاب من القيم فقط يعني لا تنطفد شيئا غيره إن شاء الله قبل الأذان بنحو عشر دقاء قرب ساعة ننتهي وجدنا وقتا قال والتعبد بهذه الأسماء ربتان الرتبة الأولى أن تشهد الأولية منه تعالى في كل شيء والآخرية بعد كل شيء والعلو والفوقية فوق كل شيء والقرب والدنو دون كل شيء فالمخلوق يحجبه مثله عما هو دونه فيصير الحاجب بينه وبين المحجوب والرب جاء جلاله ليس دونه شيء أقرب إلى الخلق منه ونحن أقرب إليه حبل الوريد وفي لا بحث تعرفونه قال رحمه الله والمرتب والمرتبة الثانية من التعبد أن يعامل كل اسم بمقتضاه فيعامل سبقه تعالى بأوليته لكل شيء وسبقه بفضله وإحسانه الأسباب كلها يقول بما يقتضيه ذلك من إفراده وعدم الالتفاة إلى غيره والوثوق يعني وعدم الوثوق بسواه والتوكل على غيره فمن ذا الذي شفع لك في الأزل حيث لم تكن شيئا مذكورا حتى سماك باسم الإسلام ووسمك بسمة الإيمان وجعلك من اهل قبضه اليمين في ميثاق الذر وهذا شيء يرجع الى القدر هذا شيء يرجع الى القدر بل قبل هذا في اللوح المكتوب وأنتم تعرفون أن الأحاديث الواردة في اخراج الظرية من ظهر آدم ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنها متواترة وإن اختلفوا هل تفسر بها الآية في سورة الأنعام في سورة الأعراف أم لا وجعلك من أهل قبضة اليمين وأقطعك في ذلك الغيب عمالات المؤمنين يعني في ذاك الوقت اشتفاك إلى مثل هذه الأعمال التي من بها على المؤمنين من طاعة الرسل واتباعهم وما إصبع ذلك من التوحيد والصلاة والسعي في الخيرات والبعد عن المنكرات فهو سبحانه الأول الذي منحك ذلك قبل كل أحد بل كل أحد لا يستطيع أن يمنحك من ذلك شيء ولو كان ملعا مقربا أو نبيا مرسلا تعلمون حرف رسول الله صلى الله عليه وسلم غاية الحرف على هداية عمه ومع ذلك لم يكتب الله عز وجل له الهداية وانزل في شأنه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء قال فعصمك عن العبادة للعبيد واعتقك من الكلام الرق لمن له شكل ونديد ثم وجه وجهة قلبك إلي إليه سبحانه دون ما سواه هو الذي وجه ذلك قال فاضضرع إلى الذي عصمك من السجود للصنم فاضضرع إلى الذي عصمك من السجود للصنم وقضى لك بقدم الصدق في القدم نسأل الله عز وجل أن يقول قد ستبننا ذلك اللهم أمين فالضرع إليه أن يتم عليك نعمة هو ابتدأها وكانت أوليتها منه بلا سبب منك قال واسم بهمتك عن ملاحظة الاختيار اختيارك لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم إلغي من الذائرة لأنه سبحانه الذي هداك لهذا الاختيار ولولا الله فاهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا قال ولا تركنن إلى الرسوم والآثار لا تقنع بالخسيس الدون وعليك بالمطالب العالية والمراتب السامية التي لا تنال إلا بطاعة الله فإن الله سبحانه قضى ألا ينال ما عينه إلا بطاعته ومن كان لله كما يريد كان الله له فوق ما يريد من كان لله كما يريد الله كان الله له فوق ما يريده لأن الله شكور أن الله شكور ومن جاء أن يمشي أتيته هرولة وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة إذا نكثر لما قال الصحابة له إذا نكثر قال الله أكثر فمن أقبل إليه تلقاه من بعيد قال ومن تصرف بحوله وقوته ألان له الحديد ومن ترك لأجله أعطاه فوق المزيد ومن أراد مراده الديني أرادنا يريد كلامه طويل رحمه الله تعالى ومهم أنا أخشى أن أشق عليكم بقراءته كله والكتاب قريب ليس بعيدا فريق وقد نقل منه صاحب النهج الأثنى نقولا حسنة وهذا الكتاب أوصيناكم مرارا في شرح يكمال الله الحسن حتى أنك يمكن أن تعلق منه لنفسك ملخصا مختصرا الاسم ومعنى والفوائد المتعلقة به لأنه في ثلاث مجلدات واكتب نافع فيه فوائد في فؤاد حسنه على طريقه اهله ثم ترجعوا انتم الى لهذا الكلام اقروه لعل الله عز وجل ينفعكم به طيب احنا باقي معنا كم على الاذان طيب نمر سريعا على بعض اسماء الاخرى قال رحمه الله تعالى او الاول المبدي بالابتداء والاخر الباقي بالانتهاء احد الفرد القدير الازلي الفرد لم يرد في اسماء الله عز وجل فيما اعلم والله اعلم ليس في القرآن ولا في الصحيح الناس الصحيحه فالشيخ بيذكره على سبيل الاخبار والشرح على سبيل الاخبار والشرح كذلك كلمه الأزلي يذكرها الشيخ على سبيل الاخبار والشرح وليس من باب التسمية لله عز وجل أو ليس من باب للأسماء لله عز وجل معنى الكلمة الأحد وهذا الإسم من أسماء الله عز وجل قال في العلماء معناه المتوحد بجميع الكمالات المتوحد بجميع الكمالات لا شريك له ولا نظير ولا نديد والذي يستحق أن يوحد ويفرض بالتوحيد متوحد بجميع الكملات ويستحق أن يفرض بالتوحيد كما قال العلماء اعتقادا وقولا وعملا فيعتقد أن ربه عز وجل متوحد بجميع الكملات ويقر بذلك ويجعل أعماله التي على وجه قربه على هذا المنوال يخلفها من جميع أفوار الشرك قال رحمه الله, رحمه الله الأحد الفرد القدير الأزل الصمد الصمد الصمد لم يرس في القرآن إلا مرة واحدة وهذا الاسم أيضا لشيخ الإسلام رحمه الله في المجلد الثامن كلام طويل حوله جديد أن يقرأ صمد نقل ابن جليل رحمه الله تعالى في معنى أقوالا منها الذي لا يأكل ولا يشرب لأنه غني سبحانه وفي القرآن الذي يفعم ولا ولا يطعم ومن معاني الصمد المنقولة عن السلف الذي لا جفله ومن معاني الصمد الذي لم يلد ولم يولد ومن معاني الصمد السيد الذي انتهى سؤدده يعني بلغ في السيادة سبحانه عز وجل الغاية ومن معاني الصمد الورد عن السلف الباقي الدائم الذي لا يفنى ومن معاني الصمد يعني الذي تصبو إليه الخلائق يعني يقصدونه في جميع حوائجهم الخلائق كلها تتوجه في حوائجه الى الله من بر وفاجر ومؤمن وكافر او من مكافر ومن جن ومن عاقل وبهيم كل المخلوقات تقصد الرب عز وجل بحوائدها هذا المعنى يرجع إلى اسمه الصمد فهو المقصود في جميع الحوائد قال ابن كثير رحمه الله تعالى بعدما أورد أكثر هذه الأقوال قال وكل هذه صحيحة وهي صفات ربنا عز وجل هو الذي يصمد, يصمد إليك الحوائد يعني يقصد وهو الذي انتهى سؤدده وهو الصمد الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب وهو الباقي بعد خلقه وهو الباقي بعد القهي عز وجل قال رحمه الله الأحد الفرد القدير الأزل الصمد البر المهيمن العلي الأحد الفرد القدير القدير في القرآن القادر والقدير والمقتدر أصل المعنى واحد وبعض هذه الأسماء أبلغوا من بعض فقدير أبلغ من قادر في المعنى ومقتدر أبلغ من قدير في المعنى قال الشيخ الإسلام واتفق المسلمون وسائر اهل الملل على أن الله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليماً قديراً هو سبحانه قدير على كل شيء لا يعجزه فعل سواء كان هذا الفعل متعدد او كان فعل لازم قد جمع الله عز وجل بينهما في قوله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش فالخلق فعل متعدي على السماوات والأرض والاستوى على العرش فعل غير متعدي قد يحرض بين أهل السنة وغيرهم بمن ينفون الأسعاد الاختيارية التي تقوم بذاته عز وجل فالله قدير على هذه وهذه سبحانه وقد تناول هذا المعنى بالتفصيل شيخ الاشتام في مرحبه الله في مجلد الثامن صفحة 18 إلى صفحة 30 صفحة 18 إلى صفحة 30 لنقف عند اسمه على البر يكون اول مجلسنا القادم ان شاء الله تعالى من اراضي ينصرف قبل الاذان ينصرف لكن ما يستناش لغاية الاذان ويمشي لان وثر عن اهل العلم انهم يكرهون ذلك لانه تشبه بالشيطان لان الشيطان اذا سمع الاذان ولا سبحانك الله وبحمدك مشهد ان لا اله الا انت مستغفر ونتبه اليك سبحانه مخلوقاتك الجنة والعرض <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> هذا لا ليو... ن في اخيت وااز ووج نو فيش تعار اصل مستفر که نه تهب